وَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِيهِ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُفُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ, ويهيئ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 وتحسبهم أيقاظا وهم رفود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فَلْيَظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ أَلَيْتَ لَطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدٌ إِنَّهُمْ إِنَّ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُكُمْ أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلْلَتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُ إِذًا أَبَدًا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمره فقال بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم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 وربي اعلم بعدهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراا ظاهرا ولا تفتفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك ودا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 يحلون فيها من أثاير من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سودس واتبرتم متكئين فيها على الآراء نعم الثواب وحسن السمر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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة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 إن ترني أنا أقل منك ما لو ولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسدانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 بل زعمتم الا نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزآ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوَتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَدًا فَلَمَّا جَاءَ وَزَعَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدًا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرايت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتقذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا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 قال لا تأخدني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فاطلق حتى إذا لقيا غلاما فقد له قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِطَهُمَا صُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاثًا وَأَقْرَبَ رُحْمًا وأما الجدار فكان لغلامين من في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجك. إن ما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تؤيل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجة فهل نجعل لك خرجة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيني ربي خير فأعينوني بقوه فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا